د و ل ة ا ل إ س ل ا م ص و ل وادحري م ل ة الكفر وجمع العسكر ي و ا ب ع ث الرعب سيولا و ق ل ع ي ما تغطى من فلول وانحري ح ط م ن القيد و خ و ض و ق ع ة شاب منها الطفل قبل ا ل أ ك ب ر ي أ ح ر ق ا ل أ ج س ا د شويا في النظر منظرا لم يرتسم في منظري د و ل ة ا ل إ س ل ا م صولي وادحري م ل ة الكفر وجمع العسكر ي و ا ب ع ث الرعب سيولا واقلعي ما ت ل ط ى من فلول وانحري ح ط ن القيد و ف و ض وقعه ت شاب منها الطفل قبل ا ل أ ك ب ر أ ح ر ق ا ل أ ج س ا د شويا في اللغه منظرا لم يرتسم في منظري أ ط ع م النار رؤوسا اينعت لا و ربي مثل هذا لم تري و ا ج ع ل الخوف رسولا بيننا فحواء الوقت لا لم يثمر ها هو التاريخ فاسال هل راى فعلا بن ي غ ز ع ا ر ي ن القسوار فاصدميهم بالرزايا صدمه تخلع القلب بهول المخبر ا لو لدى ا ل إ س ل ا م ص و ل و د ح ر ي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 منظرا لم يرتسم في منظري واصعق العقل تغط تائها خلف نيران الجحيم المسعر بدماء الوغد خط واكتب ي سفر أ م ج ا د كريم العنصر فوق أ ج س ا د الطواغي تخطو ب ق ط ب ة الحق وقولي وفخر و ا ج ع ل ا ل أ ش ل ا ء انذارا لهم كي يذوقوا أجساد ل ط طعم و وقول وفخر و ب قطبة ي الحق ا ج ل الأشلاء ل انذارا ه كي يذوب طعم حد السمهار ر ل و للإسلام صولي و ح قله الكفر وجمع العسكر وبعت الرعب سيولا واقلعي ما تغطى من فلول وانحر ي حطم القيد وفوضي وقعه ت شاب منها الطفل قبل الاكبر ي احرق ا ل أ ج س ا د شويا في اللغار لم يرتسم في منظري سوف نغزهم بفتيان الوغى فوق جرد عاديات ضمري ا بحديد قد ملانا حقدنا يتشظى يوم فجر خير وانشر الهول باعلام سرى يخرق الاجواء بعد الاسطر و أ و ل الغيث تذكر ق ط ر ة ثم يهني بالثقيل ا ل م ن ط ر وانشر الهول ب ا ل ى م سرى يخرق ا ل أ ج و ا ء بعد ا ل أ س ط و ر أ و ل الغيث تذكر ق ط ر ة ثم يهني بالثقيل ا ل م ن ط ر د و ل ة ا ل إ س ل ا م ص و ل وادحر ي م ل ة الكفر وجمع العسكر ي وابعت الرعب سيولا واقلعي ما تغطى من فلول وانحر ي ح ط م ن القيد وخوضي وقعه ش ا ب منها الطفل قبل ا ل أ ك ب ر أ ح ر ق ا ل أ ج س ا د شويا في اللغار منظرا لم يرتسم في منظري